وَمِنْ آياتاتِهِ أَن تَقومُمَ السَّم وَ الأضُ بِأَممرِ وَمنِنِأَ تَك السَّم وَضُ بِأَممرِثُ إذَا دَكُ دَعْوَةَم قوم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون